يخلقكم في مطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع ثم يخرج به زرع مختلفا ألوانه ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله حظاما إن في ذلك لذكر آل الألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالظَّالِمِينَ ذُو قُمَكُمْ تُمْتَكِسِبُونَ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 نزل عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلينفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 قول اللهم فاضر السماوات والأرض عالما الغيب والشهادة أنت تحكم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدوا به من سوء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 قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون والتبعون أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم, يأتيكم العذاب بعثته وأنتم لا تشعرون ان تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين ان تقول نفسي يا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين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 وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ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 حتى إذا جاءواها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول